نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير منون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 نَعِلّ للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين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 فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا He t referredty, amme r�染 Niin. He sanoi, että va Depoisaten, että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 inna, عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ المسلمين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 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا صاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Fajtabاه ربه فajعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما kun